الله ما خرجنا إلا لنصلت هذا الدين ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينصر على الكفار والمتدين تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار بعل الله نخذلهم جماعة الأنصار هبوا نجاهدهم بالعزم والإصرار عدون أمريكا وكل من يعاونهم بذن الله نهاجيم وندمر قواعدهم عدون أمريكا وكل من يعاونهم بذن الله نهاجيم وندمر قواعدهم أبطال بين الخير من ها درعهم ننسفه بالعبوات وهذا المدمرهم وبالقاذفة نرمي على ارتال هي لهم على العدوان البكي تحصدهم جماعة <تصفيق> الأرصى تبوني جاهدهم بالعزم والإصرار فعلى الله نخذلهم شوفوا الردي يا السابق يعاونهم الحرس والشرطة صاروا دروع لهم والرافضة ضدنا وإحنا نحاربهم بالذبح جيناهم بدنا الله نذبحهم جماعة الأنصار هم كل جاهدهم بالعزم والإصرار الله يخدهم. كل رافضي مرتد يقبل يوالي الهوم أنصار للصديق والطارق ويظهوم وتهزم الردحنا بتكبير ترعبه الله وقف بإذن الله ليصير خادمهوم جماعة الأنصار واخت العقيدة تصيح يا هلي قف ضدهم عرض انتهك يا اخوان جاني قفل منهم سيارة لو بحزام يستشهد طب لهم ومن برة تدين افطال يا محلى دخلتهم جماعة الارصان صار وعلى الله سوت تشكي القاء يا محلى دخلتهم مهاجرين هم اللي وحن نصار لهم وسوت تشكي القاع يا محلى دخلتهم مهاجرين هم اللي وحن نصار لهم وبالمنطق الخضراء أكوا معاقلهم، وخلل الحكومة تير ليران مخرجهم جماعة الأنصار هم نجاهدهم بالعزم والإصرار. أنصار رفعت رأس يا يا هولي إسلاحهم القرآن والسن منهجهم يا ربي أنا أدعوك تحفظ لقائدهم قائدهم منصور والقادة أجمعهم أوه جماعة الأنصار وطولي جاهدهم بالعزم والأصار عمل من أحدهم وانصار رفعتنا. يا هلي صلئ لهم إسلاحهم القرآن والسنة منهجوم يا ربي أنا أدعوك تحفظني قائدهم قائدهم منصور والقادة أجمعهم جماعة الأمصال همون جاهدهم بالعزم ولا صار